بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك العفو العافيه والمعافاة الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم نسالك ايمانا لا شكوك حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قد جذبت منهم اللهم نسالك ايمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصبح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفرة ورحمه بعد الموت والعفو الحساب والفوز بالجنه والمجاهد من النار اللهم اشغلنا بطاعتك اللهم امنا قلوبنا بمحبتك اللهم اجعل السنتنا تلهم بذكرك يا رب العالمين اللهم نسالك ان تزودنا من سواد ما ظننا اجمعين واغفر ذنوبنا من المحسنين اللهم لا تجعل حينا ولا بيننا شقيا ولا محرومنا اللهم يسر كتابنا ويسر حسابنا وغير دونا من اموالنا يا رب اللهم احبب حنا ورسلنا الاء اللهم اجعلنا احد خلقك عندك وانذ بملائكتك وانبيائك وعبادك الصالحين اللهم نسالك يا ربي العافية والمعفاة الدينة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومعطاة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية وميتة سرية ومرضا غير ولا للفضح نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا حتى الممات اللهم ثبتنا حتى الممات اللهم ثبتنا حتى الممات نسالك يا رب ثبات في الامر العزيمه على رشدك ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ولا أرضك بالصدفك والنار Allahumma لا تدع لنا ذنبا إلا وفرت ولا همّا إلا فررت ولا مليضا إلا شفيت ولا مبتلت إلا عفيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافر إلا ردك ولا مجيء إلا قولت لديك ولا حاجه من حوادث الدنيا والآخرة لك ترضى ولا خير إلا قايتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم نسالك يا رب رضاك والجنة ونعوذ بك من الصختك والنار نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن والعجز والكسن والجن والبغد وغلقة الدين وطهر الرجال نعوذ بك من المأسم والمغر ونعوذ بك أنه كنت يضع ونعوذ بك أنه تحليق ونعوذ بك من طوال يهدي إلى طابع يا رب العالمين نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وخفاءت مقامتك اللهم نسالك الخير ما سأل منها من معقل وكلمه محمد صلى الله عليه وسلم الاعمال الصالحين ولا انكر شر مستعاذ من معقل وكلمه محمد صلى الله عليه وسلم من الصالحين نسالك يا رب الجنه نسالك يا رب الجنه نسألوك يا رب الجنة ولئيمها واستبرقها ونعلم بك يا رب من النار وسلسل وأغلاله اللهم حل من وبشرنا على النار والحم والدين كما ربينا صغارا اللهم ارحمه وعافيه واعق من كان منه حيا فأقف حياته على طاعتك ومن كان منه ميتا فأقف له والحمل وعافيه وعفو عنهم واجعل قبر عليهم روضه لرياض الجنه يا اكرم الأكرمين يا ارحم الأرحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم كثيرا السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته سبحانه وتمر عليكم الايام وتنتقل من مواسم للطاعه من موسم للطاعه الى موسم الطاع انتقلنا من رواسم النوصي الحج بضغر وقرر وقرر وقرر وانتقلنا إلى قريبا وبعد أيام قليلة أو ساعات قليلة ننتقل بعد شهر ايه شهر ايه المحرم وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن شهر المحرم وليس من السنة أن يهنن بعضنا بعضا باقتلاب بدخول سنة إجرية لكن نذكر بعضنا بعضا أنه انتهى عام من أعمالنا نحن عندما نتذكر ندخل في شهر المحرم نقول ماذا قال رسول الله عليه السلام ما الدليل على ان هذا الشهر المحرم لا مفضل اين من رقيبة في هذا الشهر المحرم نعمل ايه احنا كنا في شهر اشهر الذر حقا من الاشهر الحرم كل الاشهر الحرم ماذا قلنا نتقرنا فيها الى الله عز وجل كان يطل القلب أشر دي الدين أشر سبحان الله يا حبي في الصفحة العشر كان قد يطير شرخا إلى الله عسى وجلد وقربا إلى الله عسى وجلد ما أن ينتهي هذا من تهي بنهاية هذه السنة بنهاية هذا الشهر وشهر إيه ذرحقا وإنه شهر قريب لكن هذا الشهر القريب المحرم كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي هو الأشر الحرب التي ذكر، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفض الصنب في هذا الشهر شهر محرم انه مضر من, من الطلبات التي تقربها عبد الله عز وجل الصوم في هذا الشهر المحرم شهر المحرم في هذا الشهر يحبك في صيام؟ نعم في صيام في او مؤمن؟ أو في صوم تقربه إلى الله عز كما تقربنا إلى الله عز وجل لغير الحاج بيوم عرفت عرفت في يوم كم من ذو الحجه يوم تسع <تساسي> ذو الحجه هذا الشهر المحرم ما تقرب الى الله عز وجل ابتصامه اي عشرات طبعا في صوم عشرات في مسائل انا احدث بها اذن سبحان الله لا يمر علينا شرط ممسوح الا محمد في قوه علشان يرتبط الانسان بربه على مدى الايام لا يفرد ابدا لماذا يحب لأنه الله الذي لا اله الا هو لا يشعر الإنسان بالسعادة إلي قد من الله عز وجل تجد الإنسان مريض أو المرء الشريب لكن الأشياء اللي يعمل عشان تقومون الله عز وجل دومون عليه مشاكل و عليه المرض و عليه تعب الجسد و عليه كل ذلك لي الطاعات مصنعات الطاعات مصنع كل ما نسنع بالطاع كل ما يزال سعيد. أعظم سبيل السعالة تكي تسدر بقول مش عارفة أنا مدائم أنا أشتقارك أنا عندي كآبة أقول زود الطعام الآن من الله عز وجل ارجع إلى الله عز وجل افتح القران اخرج قرآن تدبر رضيات الله لا. لأنه لا سبيل إلى سعادة ابدا إلا بالقرب من الله عز وجل مهما كان الانسان جسده تعجب مهما كان الانسان في مشقه في العمل او في الطاعه على كده اني بتستيقظي للنوم من بالليل عشان صدق قيام الليل مع ان في الوقت هذا اجمل الاوقات الوقت التي بتستعصبي في فيها النوم اللي هي للصلاه اسم فطره السحر لكن مش هي احب الاوقات عندك في النوم لكنها احب الاوقات عند الله في الطاعه شوف أحب, احب الاوقات عندك في النوم هي احب الاوقات عند الله في الطعب. وقت السحر لا يتقرب الانسان افضل صلاه بعد ما مكتوبه صلاه الليل وافضل صلاه قيام الليل ان قيام الليل احبائي طبعا كما ممكن اول الليل بعد صلاه العشاء مباشره ممكن اوسط الليل ممكن اخر الليل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السيده عائشه كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل؟ قال صلى اول الليل صلى اوسط الليل وصلى اخر الليل يعني بيقولك إنه مجد صدق الليل أي وقت من لكن أفضلها وقت مجال أهدى عليهم ربي في كتابه تتجاثى رنوبهم عن المضاجع وأن عليهم ربي سبحانه وتعالى المستغفرين للأسحار وأن عليهم ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كانوا قليلا من ذلك ما يرجعون وللأسحار هم يستفرقهم أهل الصحر أفضل الناس مضاع تجد الوجه وضيع سبحان ربي إيه مضاع اللي جات على مدوحة أولئك الذين أهل الصحر أهل قيام الليل لما قاموا لله والناس نام أطف عليهم ربي من مول فاصبح في المضاع الله ما زل هذه ما زيد مضاع إذا ما في شيء في حياتك بس أيام الطاعات الأيام اللي فيها المراسة مضاع فعند حقك تجد الإنسان في المصر صحيح ويضحق مبسوط طب دل مش قادره تمشي او أو او أو من أجل معلش. بس كل هذا هو ومصرّت الطاع من آخر انت تسعدي بالطاع انت تسعدي بالطاع فيش حاجة في حاجه ما تقولي انت في أول مصر في حياتك اثر عليك حزن أو كذا أو لك استزيل الطاع استزيل القرود من الله عز وجل إذا لما بيجي الإنسان سبحانه ربيب عدام الله عز وجل تجد حياته كافرا فيها كيم فيها ليه عن الطاع بعيد عن باب السعادة حد بعيد عن انه كما قال العلماء اعظم باب السعادة الايمان بالله اعظم باب للسعاده الايمان بالله لماذا هو اعظم باب للسعادة؟ الايمان بالله لان احيانك بالله يزيدك من شرحان الصدر وبيزيد صبر بيوسع صبرك يوسع صدرك صبرك وضعك فإن عدد دايب الحمدى شكرا، ينزل على قلبك السكينة بيبقى عندك في قلبك صبر عن بلاك بيبقى عندك شكر على النعمة بيبقى عندك رضا بالقليل بيبقى عندك الشغال بالله عز وجل بتبقى حسن فيه في حياتك أو ممكن يكون في حياتك بلاء وحياة حاجة في حياتك ناقصه ممكن يكون غيرك حياتك مقصة دي عدل السنداني كامل لكن مش بالسعادة اللي انت فيها ليه؟ لأنني السعادة اللي انت فيها سببها موصولة بالله الواحد الأحد فالله مصر قلونا بالله الواحد الأحد وما أوطرنا بطاعة جواب ذكرك يا العالمين في الأسبوع الماضي يا بناتي كنا نتكلم عن الصهر والمحرك واتكلمنا في موطة القول عن ايه؟ أشياء اللي هي في فلا ذكرنا انواع الظلم اللي ممكن الانسان يظلم بنفسه فاكرين في الاسبوع الماضي انواع الظلم كثير جدا يعني اشهر الحوم ده بيقولك ربي سبحانه ياعمر اذكر ياعمر ربي العبد يقول ايه بتظلم نفسك فيها لانك طب يعني ممكن يظلم نفسه في اي لئيم اخرى لا أظلم محرم في كل وقت الا ان الظلم في الاشهر الحوم اشد ظلما اشد ايه أشد معصيه فخلي ذلك انتبه اياك من الظلم ياك من أنواع الزور ذكرناها في اسبوع الماضي الذي كانت النقطة الأولى أول ابتداء النقطة هي في الخضم حرام الثانية في هذه الأشهر أو شهر الحرة المحرم نعمل إيه إحنا خلاص دلوقتي عرفنا الزور هي المحرم وإن الظلم ظهراتها والقيامة وإن ربي حرم الظلم على نفسه وإن في أشياء كتير كده تكون منظرون كما ذكرنا في محارة الإصبار المعاتي طيب، ومحارة اليوم لا بد أن هناك في الخيرات في هذه الأيام إذا كانت, إذا كانت الأيام دي المعصية فيها أشد فالمسارعة في الخيرات فيها إيه؟ أمضي يعني. طب مستهلة في الخيرات الزي؟ يقول ربي سبحانه والعالم في كتاب الكريم كل شيء في الدنيا تحتاج من جنات بعيد لا تبني على عجلة لأن العجلة من الشيطان الا في أعمال الخير ذكر ربي في كتاب الكريم وسريع إلى مغفره في ربك جنات معبرة سماوات عدة من التقين. من هم يا ربي المتقين الطقين نعم أيه الذين لحقوا بالنبي الذين ينشقون في السراء والدراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه الظلم ان تزكو الله فاستغفروه للمؤمن ومن ياخذ الامر من ياخذهم الى الله ولو يصيروا على الأمر شوفي جزاءهم يا بنات اولئك جزاء القيل مغفرهم ربهم وجنات إذا فيها الدفاع فيها سبحان بقى سبحانه خالدين فيها مش خالدين فيها هؤلاء هذه الجنة وبعدين بعد كده بعد هذه فهيان سبحان الله يقول ربي للمؤمن يا ايها المؤمن نعم رجل نعمل نعم نعمل ثواب السواب تحميل القليل ذلك الكريم الكثير ما نعصر ما نعصر تجد الإنسان تعد في الطاعة قليلا والمنظر الطاعم عقرا جنة عبد السماجورات تعمل القليل لكن اللي بيكردك الكريم وتجي التغيير بس كتاني وسريع ولذلك أمر ربي سبحانه أمر ربي سبحانه وتعالى بالمسارع في الطاع في النفق في العذراء في العطاء فتكون لك جنة عبد السماجورات عندك المكان وكذلك لأحبائي سبحان الله كما اقال رب مساريعه في الدنيا في الحقي لا لا لا السبب ما يكونش بالدنيا ابدا ابدا ويقول جنة إيه كعرض السماء شوفي كعرض السماء إذا كان العرض ومالتوه شكل إيه سبحانه رضي الله الله من يشاء ان ربنا من علي بذلك الفضل جل من حديث ربنا ما نقدرش ابدا يا رب يدد لده أكثر يدد لده سبحان الله ذلك فضل الله من يشاء بزين الأمم الأحدي هنقول بالنسبة للمصانع، مصنع في إيه؟ إيه الأعمال الإيجابية العظيمة التي يجب أن نحرص عليها في هذه الأيام؟ إيه الأعمال الإيجابية في حياتك اللي ممكن تحرص عليها في هذه الأيام؟ أول عمل إيجابي تركيذ السرائر، لأن المطلعة على سرائر من؟ الله، الإخلاص لله، النية. إن كل عملك كل بتعمليها فيها أي عمل بتعمليه حتى لو أي شيء قليل طلعت الشئ دليل لو لله نمغي إن... لو لغير الله لا ما تعمليش شيء أبدا في حياتك إلا لو كان هذا الشيء لله لأن كما نعلم أن العمل الصالح لا يرغب لإمد الله إلا إذا توفر في شرطين الإخلاص <تصفيق> النية يعني الإخلاص يتقلهم نية والمتابعه والت... لا، الإخلاص والمتابعه الإخلاص يعني العمل دائر عملت الحاجة دي لله بعدك هم الاثنين دول زي بقولك العمل الصالح يمشي له ديوانين أو أي صالح تصلي بتصومي، بتزكي، بتصداقي بتذكوري لله عملك الصالح بتعطي، عملك بتص... تحدي، بتصومين عمل صالح ينشر له ديوانين العمل ده مين للناس ولا عشان الناس يقولوا ده كذا ولا لله لله هذا ديوان الأول صح والثاني كيف يعني لمن كيف لمن لله وكيف بدي المتابعة تبع السنة زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال ما ابتدعتيش فيه لا. إذا اتبعت كما يا اتبعت ما قال له رسولي صلى الله عليه وسلم إذا أقول شيء في حياتك تبتلك تجدد فيه أن تكون أعمالي خالصة لله عز وجل خلصيها سمي الخلاص خلاص يعني بالزبط إذا إيه خالص من الشوائب لأن الله لا يقبل من إمن العالم إلا ما كان خالصا لله عز وجل لو كان في شائبة أولياء أو سمعه أو تسميع كذا يرد عليك العمل هو غليل فضل أغنى أغنية على الشر يأتي يوم القيامة يوم أنت كنت مشترجة بعمل لا كنت بتقول لي يعود التبخى ويقول لك بقى يدفعك بأنتي عم تيمين عبر شريكي بقاتي ولذلك من الأعمال لأهب الإنسان لأنه يأتي يوم القيامة الإنسان ممكن يكون مفرس لأنه ممكن يكون أدى بأعمال كثيرة جدا جدا لكن يشبها أشياء إيه الأشياء اللي تشبها حب المحمدة حب الثنان من الناس حب ان يقول الناس يندروا اجره على العمل ده طب خلص اتخذت في الدنيا ادرك وقيده زي التلاته زي اول مقصع دون النار قيل فيك وقد قال خدت ادرك في الدنيا اما اذا كان العمل لم تري فيه الا رب الناس يقبل العمل اول حاجه تبتدي تحسبي نفسك عليها اعمالك خلص لله اجتهدي فيها حتى اغتبي في لك لولادك حتى في حبك لولادك في الله حيكون في الله الولد طائع البنت طائعه الولد سبحان الله يوادي حق ربي البنت بتصلي الولد بيصلي والله ربي هم عبادي صحيح لكن والله يربي انو احبون في الله شوفي اي بناتي حتى دم في الله سبحانك ربي لكن بي بيعملوا معاصي والله يربي ربي ان اعظم هذا في الله عشان تلاقوني اعمالك لنا حتى في اغلى شيء عندك لما عيونك إلا هم أولاد الواغيس على ذلك كل شيء إذن أولوها الأخلاص وتنقية السرائر يعني تنقيه السرائر من قلب الكرانيين ناقين جميل أبيض طاهر لي يا حباي لأن ربي سبحانه وتعالى أن يطلع على السرائر طلع القلب تريد فالب كفا تريد أن تتعايش اللي يعرف الأفقات من وراء، لأن المنطلع على الصراي وحده والذي يعرف السر الأخفى، ولا بش ولا إنسان يعرف إيد جو قلبك. المنطلع على قلبك وحدة الذي يعرف السر الأخفى. المنطلع على قلبك وحدة والذي يعرف خائنات العيون العيونات في الصدور. إذن، أقول لأربعي أعيني أن يجعل قلبي وسنياتي سليمة جميلة. أدخل بها الجنة. ندخل فيها الجنة فترين قصة هذا الرجل الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم أهلكم من أهل الجنة انتوا عارفين الصحابة كان كل يمومهم ايه يتنصر ايه يتنصر على تخطر الدنيا لا لا لا يتنصر لكن قاله اندخل عليهم رجل رجل بسيط جدا وضع يضع قفة تحت إبطن تنقل دالة من الوضوء بتوضي الداخل يدخل عليه رجل من أهل الجبل. يدخل رجل بسيط. يدخل هذا الرجل. يجلس فاستمسح هذا يمسك ولا. رجل بسيط. تعال ما ايه من هذا الرجل. اليوم الثاني عشان ما النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأشياء سلامة السريرة. السماوات القلوب يدخل على نفس الرجل. نفس الرجل. ونزل قيل ما. وضع ما, ما كان في الانسان ما ادخل الإنسان في قلبه السريره الا ما طلعت على وجهه بالبال القلب وخبز بالبال القلب وطهر بالبال دخل نفس الرجل ويدعو عليهم الان رجل من اهل الجنه بسيط نفس الرجل وضوء بنقط من ده خوفه اللي بيمشي بيه حقه تحت رياضه الرجل بسيط متواضع ثلاثه ايام طبعا الصحابه كانوا يتناسوا إيه؟ ايه في الجنة إن أعماله وصيته في الجنة أي الأعمال هم ما يعملوا إلا بجمال ما يعملوا إلا رضا ربي سبحانه وتعالى يوم مين <تصفيق> <لا>. <تصفيق> إني رحمي عبد الله بن نعمة يقول الضيئين لحيت أبي ملخص القصة وإني أبى عندك تستطيعني اليوم لي معبد عندك الآن ولا ابي أبي ومش بعده عنده نام ما زاد في صلاته كثير إلا إن إذا تعالى من الليل تذرع يعني ما تكوني نايمة في بيتك كده في فراشي قلت ايجي ظهر الواجهة وما امسر تقلبنا في الفراش الله مخفرنا تقولي كده بس كده ايه كان ايفعل ذلك فأما نظر الى عمله ووجد عمل قليل يلقم المال ايه اللي خلاك تصدقنا الى الجنة ايه مال مال ما السبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون الوال رجل ده بالزاد هيدخل الجنة اتبت يمن يتخل نرسل رجل ماذا تسمع؟ إيه عملك؟ الا ما رأيت إلا ما رأيت وإنه رحمنا أديره قال له والله أنا لا لحبت ابي ولا اختلفت معاه ولا حاجه نفسي كنت عايز أشوف عملك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله الا ما رأيت وضعي عملك غير اني أبيت ولا في قلبي شيء لا أحد خالص خالص مش مشؤولة لك الله السوجة جميل يا ملاتي من أكبر مش بالله جميل أريد ان يكون في قلبك الله وحده سبحانه لا حد أحد معي نزعه لأن الغريب يقول نزع قلبك وحده تفكر في حد كذا وكذا في قلبك خلاص، المنتزع من بهذا الشيء لكن لما كنا في الله في قلبك تبني معك في مكان لأي حد أحد ابدا أبدا أبدا إلا إنك كمر إلا إني أميت وليس في قلب شيء إلا أحد أبدا هذه يعني خصوصة لخوصوات ان الاقلبه في ايه عشان كده صفاء السريره وتنقيه السرائر ان القلبي الله ارزقني واياكم قلبا سليما اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما يفرح بالطاعه ويحزن على فواتها يفرح تعرفين الإنسان ما يكون في يا بناتي مهما كانت الطاعه شديدة عليه يأفرحان. فرحان فرحان الطاعه تصغر العمر أحس الانسان انه كان عمره اصغر من عمره فهكذا الطاعة سبحانك يا رب العالمين في حين المعصية تزيد عمره على الإنسان عمر على سبحان الله إذن أمرنا نخلص عمرك لله نخلصي لله سبحانه وتعني فيه المعمل نرقي قلبك لله اسالي دائما ربي أن يخلص قلبا سليما ونرطني لأيك قلبا سليما النقطة الثانية النقطة الثانية من الأعمال الإيجابية العظيمة التي ينبغي الحرص عليها في هذه الأشهر على الخصوص في كل أشهر طبعا لكن على الخصوص من أشهر الحرم هي الأعمال فيها إيه مضاعفة طبعا التوبة التوبة التوبة لا بد أن في كل وقت يعني تقولي والله إحنا فكرنا عملت حاجة وحشوا مثلا لا والله والله إحنا نحتاج التوبة يقولوا تبت إذا كان الذي خير المصار على الأرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربي سبحانه وتعالى غفر لما ما من ذنبي وما تاخر ولكن إني أتوفي كل كل في كل كنك بس كان نبيك نصفر كم مرة سمين مع النبي أو أكثر فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأكل ذلك ما أطول اوقاتنا أم أطول وإحنا خلقين في الطريق يعني تخلوا تجاهل المسجد مثلا عم تفكّل في أموها ايه إيه وعمل إيه وعمل إيه وقلاتها وكذا, وكذا استغلي هذا الطريق في التوبة استغني في الاستغفار استغنيه فلرب بابا مفتوحا في السماء تقبدي فيه مددئ من الذين تاب الله عليهم يا رب تجعالي من الذين تاب ربي عليهم وانت مشى في الطريق في يوم من الأيام لما تطوى الصفحة وتاتي هذه الأرض تشهد لأصحابها يوم تحدد الأرض أخبارها لما تيجي تحدث هذه الأرض الأرض تلو في مكان ده مغير بدل عبد ست الغربانة دي وضايرة مجدت ناشية في الطريق ده وقد قاعدت استغفر أخبر منا يا رب كم من الأشياء والخيرات التي نحرم ننفسنا منها مع أنهم متناول يدنا جدا ساعة ونص ساعة، وربع ساعة، خمس دقائق حتى وإحنا قيدت في الطريق اقسم وقتي يعني تخلي خلي انت مثلا جاي في الطريق طويل اقسم وقتي كم مرة استغفر استغفري حتى مش بالمرات استغفري ما شاء الله وبعدين بعد كده اقسمي التالت الاشياء اللي جت الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم بتفتح لك ابواب الخيرات التب اللي بعد كده قولي لا اله الله خير ما قلت وقال نبينا محمد من, من قبل يبقى جبتي ومنتي وحظتي أشياء ما في يعني سبحان الله وبعدين بعد كده تحضر درسات أو حتى تروحي صوم رحيم او حتى تروحي تشتري مشترياتك من السوق كلها فرض حتى تروح أو تروح زيارة مريض أو رايحة في خير أو رايحة تصدق أو رايح كلها كل فضل يعني تخيلي أصبح, أصبح يوم كله مبارك أصبح يوم كله مبارك التالية ولا ولذلك لو عايزة يمكن مبارك التليم التوبه التليم الاستغفار تقولي وانا لسا راح أتعلم ما لش، التليم الاستخفار. لما أول صحيفتك تكون فيها استغفار وانت تريد تنامي على سرينك وفراشك وبتستغفر عوديك لما بينا طيتي الصفحة استغفر الله استغفار بآخرة أسأل رب أن يمعنا في الزرق إذا التوى المسوح توى التوب صدق تقول لك حدثي نفسك إذا أنا ممكن أن عندي كذا أو كذا أو كاستغفر الله عزيزي استغفر الله وأتو إليك استغفر الله وأستغفير كثير من استغفار بل من فرق أعظم أنواب الخارجي بأتي وما أحبني إلى هذا البالي يعني تخيلي إني سبحانك أكثر ابواب للفرد استغفروا ربكم كلنا وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني المطر ينزل بكسر الاستغفار سبحانك يا رب العالم يرسل السماء عليكم مدرارا أمدلكم بأموال ويقول رزق للولد يرزقك الولد بالاستغفار أمدلكم بأموال وذرين حتى المال واجعلكم لكم جنات واجعلكم لكم أنهارا ما لكم لا ترجوه ايه ابواب بالخيرات الموجودة عندكم دي ما عندكمش المفاتيح مفاتيحها استغفر اهتمني معايش ولذلك والله هذه قصة حقيقية ترويها هذي أخت في الله عز وجل كانت تقول يعني سبحان الله أختي في الله تقول اشتريت الترمزان وأشتري أنا وزوجي شيء بتشتري من راجل كان بيع في ملتة تقريبا يعني فبتشتري لولادها وكذا وهدايا وحاجات وكذا وبعدين من أمأن لها فسبحان الله قال لها النهمية هتدروا أنا ألا بيكم عندي أولاً وكانتش عندي أولاً وبعدين تزوجت واحدة وتزوجت الثانية ولا يأتيني ولد وتزوجت الثالثة ولا يأتيني ولد تتجاوزوا إيه؟ فرأيت ورأي أولاً كريم فقال لي أتعرف باب الفرق عارف باب الممكن ترزق بي وعبنا ذكره في الكتاب الكريم قال لي قال له اتكثر من الاستغفار استغفروا ربكم انه كان اثرا يرسل السماء عليكم مرارا واغرثوا باموال وبنين واجعلهم جنات واجعلهم انهارا ما لكم لا تاخذوا من الله وفقا فيقول سبحان ربي بزكتنا الولد ما اعرف عدده بفضل الله اولا واخيرا الاحسن بالاسباب لكن ما المسابر الأثبات سبحانه وتعالى قصة النخرى حقيقية برضو أيضا هو تقوم بنت من بناتي في مسجد القخالة جت مرة من المرات تقول لي يعني إن حياتها على وشك الانفصال يعني ليه تزوجت وتأخر الحمد, الحمد. فأصدت لتحمدتها إنها تاخدها على باب المسجد ومعايش بتعمل تقريبا تشحط عليها حاجة زي كده بدعة يعني بدعة من أو تقريبا تسكن لالا حاجات بدعه شديدة جدا يعني تسكن لالا حاجه زي كده والناس عادي على لالا يوم الجمعة أو يعني الحصانه بتاع الصلاه اللي تاكدت اصرت حتى حد كان وقتها يوصل الامر لالا الا ارسال فبن جت قالت لي قلت لها على السور دي دي بدعه يعني يعني تقولي كده ازاي بتروح سبحان الله تسلمي لعم تربي امام من المسجد عشان الناس تعت عليها هي دي هي دي تنفع ولا تنفع ولا تنفع دي لم تنفع ولا تضف فالبنت إما كانت فعلا لبنت صادقة قلت لها بس سأر أرسيك يا بنتي أكسر من بنت الاستغفار بقبل في الكتاب الكريم أحل الأسباب تأحمل الأسباب إلا إن أني أزمع بي عزاجي قلت بعد كم شرط الكتاب المعشاء وأروا الله تغلل والله إني لازمت الاستغفار وعلى الرغم من ان الامر كشرير جدا من اسره زوجي وحماتي وكذا انك مسرور على البلده وعلى الاطعمه البدعتين وأنا اصليت على العكس أبدا أبدا لا أفعل شيء ضد ربي فنزل الله الهوى ونزل كل الولاه من الذي يعطي من الذي يجب من الذي يبينه من الذي يبينه من الذي يبذله قرانا محاسن من الذي يكره انشاء عقيم هو ربي الملك الرزاق باخوات الاتي اذن الامر كلها لله الواحد و أحد إذاً يا حبالي التوبة التوبة النصوح شوفي ما اللي الأن فيك العيون مدوبة منه قل يا رب أعيني أدخلص منه يا رب أعيني إني أخلص نفسي من الزنوك دي يا رب أعيني من كل الأشياء اللي انت لا قرض بها تي هذه الأشياء يا رب يرزبني توبة نصوح توبة طبدة يعني توبة نصوح طبدة أن الإنسان ما يعودش مرتاحة ثانية إن الزب يكسر ويكسر من الزب لا لا لا, لا. خلاص يطلق لا تترك الذنب بل ويكون افضل شيء عليه هو هذا الذنب افضل شيء عنده الذنب فهو كان مصرا على الذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من الذنب لازم يكون الذنب بغيت الى نفسك بغيت تكرهيه تكراهيه الذنب مش تعودي تتكلم عنه وتحبيه وكذا لا لا لا لا لا ولذلك تكون توبتك نصوح توبه نصوحه توبه صادقه توبه ربنا سبحانه وتعالى يرضى بها عنك ليت صادقه في التوبه مش بالتوبي كده لكن انت لو جالك مجرد اي مؤشر للرجوع تاني للمعصيه ترجع تاني للمعصيه لا ابدا انت بتعزمي بتعزمي عزم على الا اعود يا ربي المعصيه دي بقى ازم على الا اعود طب هعمل ايه ههز الاسباب اي انسان بيرجع للمعصيه دي مش اشترك معه اي انسان كان بعيد عن معصيه دي, دي يبقى بلاش منه ابدا اي ماده او اي شيء كان بعيدني عن معصيه دي ألفها في يارب خلاص اسمعي شويه كان بي أو تشوفي منظر أو تشوفي أشياء بها الله رميها في اليوم في اليوم اياكي ادي تبتي إلى الله فأياكي بعد التوبة ترجعي الى ما كنت عليه قبل التوبة التوبة تجود ما قبلها تقدس لكن إذا كنت صادقة في ما فعلت إذا أنا بستني حديث الله التوبة وتصحيح المصاعب يعني تصحيح المصاعب ألا أرد إلى ما كنت عليه ألا أعود إلا ما كنت عليه؟ إذا أردنا سبحانه وتعالى تسأل ربي ربي استعملني ولا تستبدلني يا رب استخدمني ولا تستبدلني يا رب خذلي العلم في طريق الطاع، يا رب كعني ممن وحبل عليك بالقلب يا ربك يا يومي يا رب لا تجعل الدنيا اقوى همي ولا بغد يا رب لا تسلط عيني بيدموع علي بيدموع بمن لا يخاف يا رب جعمني من أحد خوف التعين أقول تاني في الدعاء إن ربي عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يستقبل طاعته ويفتح لك أبواب الطاعة لأنها يا بناتي فتح أبواب الطاعة للرزق الطاعة للرزق لما يرزقك رب الطاعة للرزق لما تلاقي نفسك ربنا علمنا عجب الطاعة مرقاة يا سبحان الله غير ما لم يرزق عزيز اللهم لك الحمد. يبقى هذا الباب من أبواب الرسل احمي ربي عليك واسالي ربي أن يدم عليك نعمة واسالي ربي أن يقبل منك الطاعة لو عملت أي طاعة من الطاعات اسالي ربي أن يتمع عليك وان يقبل منك هذه الطاعة إذا غيري المصارك صححي مسارك إلى الله بعض الناس بتقول إيه بأخذ العصان النص أعمل ده يعني اعطي اقرأ في القرآن تلك السوية وبعد ذلك افتحت من روحي اتسلم او اتورك على المعاصي على الدواء صلى الله عليه من الله الزوجب بعدما قد اكتنام تنظر بس من الله تركعت ابعدي تركعت بعيد عن الله الزوجب تركعت ازعنيك تركعت ازي ازنيك تركعت قلت لها كانت خطه الى الله بعدما كانت خطه الى الله عز وجل ترجعي على عن المصاري اذا صححت مصارك وبحيي مصارك في طريق الى من رب اكرم اجمل الطرق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مشوا فيه بس يعني ربي ما خدش واحد شمال ولا ابدا الشمال واليمين دول على الواحد منهم شيطان واقف هيسحبك للي قابله وللأعبد. لو حنتي على الطريق المستقيم أتاج على كل طريق آخر شيطان. وكل طريق من الطرق ده يسحبك لطريق آخر شيطان. وهكذا حتى تتقسم عليك أبد كأن نفسي إيه؟ تتحصر عليك يعني كأن نفسي تضغط عليك حصارات ولا يزبلها. إنما الملتزم طريق واحد طريق ربي سبحانه وتعالى. ليس عنده شقاء يا بنات؟ ليس عنده شقاء. ليه ليس عادل؟ لأنهم الطريق واحد واحد هو الطريق لله عز وجل هو الطريق هو بإسعيله إذن التنبع تصحيح المسار وأما الثالثة في الأيام اللي احنا نقول أيها المباركة إيه بإمكاني الذي أعمل إيه؟ نعمل إيه؟ أكسر من الذكر أنا أبتلك إبن الزكر وكان بعض السبب يعمل كل مع أباده ولا يسافر في طريق أو يمشي في طريق كان لازم أن الطريق يشهد له بالذكر اجعل كل الطرق <تصفيق> التي تسيلي فيها تشهد لك بذكر الله خلي كل الطرق التي تمشي فيها بدل ما تماشى في الطريق ما قبلك واحده أعرف فراجع عليه تالي تفكر السلام لا خلي الطريق يشهد لك بذكر الله وما اكثر أن معزك كثير جدا معزك كثير استغفار تسبيح تحميد صلى <تصفيق> على رسم صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم احمدك يا حبيبتي سبحان الله بحمدي بان مره تخرج ذنوبك ولو كانت مثل زبد حبيبتي خلال عاداتك لو انت سبحان الله تغرس لك في الجنه تخلي طولبه انت مشي في الطريق انت مشي على الارض ويغرس لك في السماء نخيل في الجنه تغرس ابنك بذكرك المامونه انت السبب فيها بفضل الله لان ذكرك كل ما تذكري ربي تقول لما تصبحي تغرس لك ايه شجره في الجنة انت بتغرسي بتغرسي سبحان ولا مثلا تقول ايه طب وانا مثلا خلت مسامنا دي اغسام الاول تقول هادوها على الاميالت ولا مولد ولا ميال ولو عشر مرات تقول كم من الوقت يا ناتي مفيش دئتين تعيلي انت دئتين بنيا لك في الجنة ديتين يبنى لك بيت في الجنة كم من الدقائق الدقائق في حياتنا ضغير عباية النطورة وكم من البيوت في حياتنا مضيع علينا من اننا بيمر علينا اوقات ممكن يعني عم سبيل المساب بسي في الثلاثون لدعودي في التليفون كم ساعة نص اليوم البنات قابلوا لي نص اليوم وبعد قابلوا العقدة وبعد نص اليوم هتغرسي الغريسي كان في الجنة نص يوم كان مات في الجنه ولذلك اكيد دي غيري حياتك غيري مسار حياتك هذا والله هناك الذكر ذكر لكم الانسان لما بتعودي على ذكر تاني لنفسه خلاص بقولها كل ما هو قال الهم ربي لا يسلم الذكر كده كما تقول ان شاء الله في الجنه الذكر كده في الجنه ان شاء الله ولذلك هنا نقول الإكسار من ذكر الله عز وجل كل شيء ممكن محدد لك الصلاه محدد لك الحج مر حتى في العمر وهم اغطفنا كل عام كل شيء في العبادات معروف وإشان العظام شعب واحد الصلاة خمس عربيت الضحى معرفتها أما الذكر ذكرا كثيرة على قدر ما تقدري اذكري ربي على قدر ما تستطيعي اذكري ربي ليه؟ لأن الذكر من العبادات أن يصرر سهل لهم على كبير جدا تخيلي طول ما أنا أعرف، واحد من السبب يقول أنا أعرف ربي متى يذكورني خلي معادي أولا تتكارك على الله أنت عرفت متى أذكرك، إمت إزاي تعرف ربي متى ما قال قال يكن ربي في الكتاب الكريم تتحوريني أذكرك ربي؟ أنا أذكره يذكرني، آه في الملائكه كل ما تذكري ربي سبحانه وتعالى يذكرك ربي ما هذا الشرف؟ ولذلك انت أن تريد يذكر أن يذكرك ربي في الملأ الأعلى لو عايزة تستمر بأخذ الزكر اسمي المستمر لك يصيد لك يصيد فوق في الملأ الأعلى يبقى يعني تخيلي الإنسان لما أقول مثلا أي يورو ده فلندن وصد في الدنيا معروف في الدنيا في الدنيا في الدنيا إن أنا فوق في الملأ الأعلى بكثرة الزكر والرقوع إلى طواز وجد إذن لما أذكر في هذه الأيام البركات غيري حياتك واكثري من الذكر لله سبحانه وتعالى كثير من ذكر الله عز وجل النعطى التي ختال ذلك المحافظه على الصلوات المفروضه اكثر شيء الشيطان يفسد علينا الصلاه لان الصلاه عذاب ربه صله من العبد بن ربه اول الطاعات لا يمضى فيها زخصه او تو على رب عليه لو صلحت ينزل الايه لو فصلت عمل الدين من اقامها ومن لم يقمها واحد بيتصدق ويصوم ويقيم الليل وبيعمل لكم التصرفيش المحرمه هل يتقرب الى الله ولا يتقرب اليه عبد بشيء احب من افكار عليه يعني تقربي الى الله في كل ما تظنين أول شيء لا بد أن تتقربي إلى ربي به في فروضك وأول ما صلاتك ها صلاتك إيه؟ تؤدي صلاتك إلى أوقتها تؤدي الصلات المكتوبة ما بتفروتيش في الصلاة تؤدي أعكانها بتؤدي, بتؤدي شروطها بتقضيها على أوقتها يعني على أوقات في أوقتها المخصوصة في أوقتها بتؤديها بخشوعها. لتؤديها كل ما تعلق بها ان الصلاه لا اركان ولا واجبان ولا سنن كل ذلك هل تعرفي كل ذلك عن الصلاه وتؤدي الصلاه الصلاه بالنسبه لك سبحان الله حق ربي بيننا وبينه ويعشق النبي صلى الله عليه وسلم لو فيك نفس تقول ماذا افعل في صلاتي التي تركتها قبل ان اعتزم بالصلاة ماذا يقول اهل العلم فيها يقول اهل العلم فيها فيها مذهبين رائين المذهب الأول اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد الذي النبي العهد الذي بيننا وبين بيننا الصلاة من تركها كهراء يعني كأن الإنسان قبل ما ياخذ الصلاه الصلاة لسه ما لخلش خلاص طب يعمل إيه يكسب بقى يدخل بقى في الفرائض و يكسب بقى في النوافل طب واللي فات لأخلاص تكامل حديث النبي من تركها كهراء بعد, بعد كده إني إنتي مبارن و تريد صلي إنتي لخلت في الإسلام وطول المذهب الثاني قال لك يصلي مع كل صلاه رفعت لكن يعني إذا الامر شديد ان الصلاة شديد اول علاقه بين العبد وبين الله مناجاة ولذلك اكثر شيء يقرب دي تقربين اعين الصلاه صلاه ان تقفي تقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى وتناجي ربي وتظهري ما تحبك من قلبك وتصدقي to see me and to meet me and determine how the Lord لك سبحانه من كل طريق and ومن كل me فرج، ask في and ask تنادي الملك، ولذلك where شيء diss النبي صلى الله عليه وسلم now and you're in Поэтому and you're from yourCap forced So you have everything صلى الله عليه وسلم at the High lleg 그건 when اللي إحنا بنسال في دلوقتي نسجد ونصل الله عليه وسلم. كان مكان؟ مكان اللي أولاميني يتيمايني من غير ما على ما كده كذا. سبحان ربي. بسيط. كان في أشياء وكان في أثناور وكان وكان وهنا وهنا سبحان الله. الدام ذا هنا في الحالة اللي حصلت إيه؟ تقول هاي نعم معلومة ذا المكان ذا اللي هو في. ده المكان ده اللي اتعلم فيه نفسي ده المكان ده اللي єموناجي فيه رف strip ده المكان ده اللي يُنفع منا الصلاة إلى رب العالمين إذا وانت بالتصلي حبيبتي حبيباتي في الَّذَهِكَرِّي Dan وانت بالتصلي المكان الذي بالصلي فيه بيتك ذا هيبكي عليك في يوم تخيلي هيبكي عليك في الم معد وفي ناس مش هيبكي عليها أحد أن أبدًا فلا فاكبت عليهم أMO أصلاً عن المكان هو الم εί مكان طراعتك مكان صراتك ما كان أنت تصلي في ده ما كانت وانت قاعدة كده فاقيرة إلى الله عز وجل تصلي عشان كده إياكي إياكي بعض الناس ما سألت بالعفو العفو العفية والثباتة بعض الناس لما قد ترى المرض شريف تطلق الصلاة ثم تصلي، صلي على حالك صلي ولا كنت بغير ضوء صلي ولا كنت طائمة أو نائمة أو سابطة صلي بكل حال، صلي بعنيكي بس صلي، إلا أنت تركي اخر لأخر يا من تقيم مع المريض اياك اياك ان تترك الفرد في الصلاه اجعل اخر حاله مع ربي الصلاه ما تخلوش ابدا يقول اصل مش اني يصلي اصل انا مش عايز اشرق علي انت بس ارحم رب العالمين انت مش عايز اشرق علي عشان يتوضا يتبل من, ال من الماء و ربي يامرنا بالصلاه الاخر و لطالما يميز اما اذا رفع عنه العرف رفع عنه الطلب خلاص والله احبيه اعرف من الناس ما رفع أسأل ربي لنا الثباتة في العقل أسأل ربي لنا ثبات العقل للمات يا رب العالمين لكني أعرف ناس كان العقل أصبح أمراضي لكن انشغالهم بالصلاة شديد جدا في اللحظات الحالية الشديده دي لا هو مكان ما كان انشغالهم وما صغلوش كل اسكان وقتهم الصلاة ما صغيتش لا انت صليت يا مثلا أروحي مثلا كل خمسين لم تصلي ونصلي ونصلي شوفي لأن طرباع طرباع إختارت بالصلاة تيجي للوقت اللي هو سبحان الله زهر العقل لكن ابدا تظن أن أجمل شيء في حياتك أن تصلي سبحان الله هذا يا حباي سبحان الله أستغفر ان لازمنا إلى الممات إذا الصلاة الصلاة من عاش على شيء ما تعرف لكن لا تنسى الصلاة طويلة عليك هل في أيام الظروف الصغيرة؟ صغيرة عليك لو كانت الصلاة صغيره عليك وانت دلوقتي في صحتك وعفيتك الصلاة تكون أسقل عندما تقولين في لحظات الشديدة لحظات المرض لحظات ذهاب العقل لحظات سفرات المرض لحظات الضعف الله ما يا ربي سببنا وهذا نرى في الحديث الحقيقة والله نرى والله رأينا هذا ورأينا هذا رأينا من يتعلق بالصلاة عند ضعفه وعند وهمه وعند قرب خروجه لحظات من خروجنا الدنيا تعلق بالصلاه وراينا من ينسى الصلاه في اصعب الحظات نساء تماما مش عايزها مش عايز صلي وكأنه بينها وبين الصلاة علاوه الله سلوا يا سلو ربي السبت سلوا ربي السبت ان اللحظات دي اللي احنا عايشينها واحنا بالعافيه مش هي اللي صعبه لا لا مش هي هي اللي حظات الصعبه اللحظات اللي بشده شديده اللحظات اللي بنضعف فيها قوي وحنخرجين من الدنيا الشديده جدا لحظات اللي نخرج فيها من الدنيا الشديده جدا من الذي ياخذ مين اللي يثبت ربي مين اللي يثبت ربي بالقول الثابت مين اللي يثبت ربي على الضره مين اللي عاش على الشيء ده نذ عليه مين اللي عاش على المعاصي العاسي والبعد عن الله بالغضب فيموت على ذلك فيكون اشقى شيء عليه ابدا الصلاة والطمعة ولذلك ذكرت لكم كثير من هذه الزوغة التي تحنوا على زوجها فتقوم له وكان مريضة المرأة شريف تطلب لها لم تكن أنتوا صلي الأمن صلي قال أنت أنتوا صلي وقلني عليك عليك المرأة بصلياتك لنشت صلي فقال لها الزوج سبحان الله ربما تكون هذه البحظة الأخيرة وقام الزوج التوضع وقام الزوج يحب التوضع فسمعت الزوجة وجبة صوفيا من التطال في الأرض وقت بصر، دهن فسمعت الزوجة صغيرة ووجبة يعني التطال بالأرض دهن بتقصد أدوه المات وبيصر جميل جميل جميل جميل جميل جميل جدا إن الإنسان يحب الطعب ويهو تعرفه في الطعب ويشوق على النفس إن الإنسان يحب الغفلة ويكتب وهو في غيرك اللهم نسالك الثبات الاخرى يا رب العالمين اذن المحافظه على الصلوات المفروضه والمحافظه عليها ليست باوقاتها فقط ولكن انك تتدربي على الخشوع في الصلاه لك تخشعني انك لما تدخلي الصلاه يزول همك بجد انك لما تدخلي الصلاه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تذكري لما تقولي عايزه شحن الصلاه اه انا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان رحت لما تقول الصلاه ودعت قره عين في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الصلاه يبقى قره عين كيف تكون قره عين الصلاه انك تقول الصلاه وانت خاشعه مناجية لله عز وجل سائل وسائل خزائن لا تنفذ حبيبتي في الله لا تنفذ خزائزك خزائن يعطيك من شئت في اي وقت شاء ربي سبحانه وتعالى بالزيل لا تنسى محافظة على الصلاوات المفروضة النقطة الأخرى التي تجمع هذه النقطة أن نقوم على السنة في هذه الأوقات والنوافل كثير منا يحافظ على الفرض القرض لكن النوافل لا يحافظ عليها السنة السنة القبلية ولا السنة البعدية ولا السنة المتعلقة بالصلاةات السنة المؤكدة لا يحافظ عليها كثير من الناس لا يحفظك وأظن أنها زيادة رفاهية مع أن هذه الثنن جبل الكسر، لك مع أن الثنن اللي أنت بتصليها دي جبل الكسر، اللي قد قط... قد قط... قلت صلاة ديك لم تكمل فأنت بلا ما بتصلي الثنن عشان تعمل إيه تبغوري ما ما من فرودك عشان أول ما قلت ينزل في الفرود لم تكن هناك ينظر في النوايا فيلم. وبعد كده حاجة تانية كمان ان النوافل ليست فقط هتكبر كسرك ده النوافل وسيله لمحبه ربك سبحانك يا ربي لا يتغرب الي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه افترض عليك كذا ما تقوليش بقى ان انت عرقل والديك مع انك صلي جميل تصلي فرض وكمان, وكمان برك لوالديكي فرض بتتعبي واحنا بتقولي بس تعبت منهم كذا ولا معلش وقت بابا شريت يا تفوز يا تغي يا اييه تفوزي تغسبي اصوتي هتتعبي بس ده امتحان ربنا ليكي ربنا بيامتحانك بقومك او باميكي عشان تبريهم عشان تعرفي حقهم عشان تعرفي ان الجنه تحت اقدام امك لا حول ولا قوه الا عشان تعرفي ان الامر شديد ان الامر شديد جدا جدا اذا حبيبتي في الله فرض فرض كبير ونتي ده فرض فرض إنك تيجي إبني تقبل يد أمك فرض إنك تيجي إبني تقبل رأس أمك فرض إنك تيجي أبى إبني لما تلاقيه وإبناتي الحبيبة إنك لما تلاقيه أنت تعبانة أقولي ما تقولي شيء أمي من مكانك الله عليك كل شيء أجلك عندك رحمة بها كما كانت طرحنا قرد صغيرة كما كان أبو رايرة رضي الله عنه الأم يا أمي سبحان الله تقول لك تقول تقول أمي سبحان الله يا امه هويه هو يدعي لهم بالدينه يدعي لها انك جزاء الاخين ايه كام صغيره هم بترط علي بقى من ثاني ثاني تقول ايه الله خيرا خير. كما بركن كبيره الام محتاجه للبنت محتاجه ان لما تكبر شويه الأيام أن تموت هذه الأم أو هذا الأب وأنت عاق لا تعرف البكى لأن امتحان شديد يا بناتي امتحان شديد جدا جدا في حياتنا جدا إن الإنسان يمتحن بوالديه أم ورب يمتحن امتحان شديد إن يحصل في الأمر إن الإنسان ممكن جدا ربنا صلي يقول ولد امتحن في الدنيا على بقره إن يجيل الأم أو أم وبعدين امتحن فيهم هات عليهم هات الأم هتقوله بل روما بس يومك مش قاله عادي ولاد وعندي زوج وعندي بيت كده معلش حق صح الزوجة حق الناس بيها زوجها و حق الناس بك أمك يا زوج أيها الزوج الأخت اللي بسألني في المسبوع الماضي تقولي ان زوجها ان ابنها ما بيدخلش بيتها اصدق لزوجته يعني عشان يطيب خاطر براته اقول هذا الابن لو ماتت هذه الام يا ويلك تمد امك وانت ما تدخلش بيتها عشان حتى زوجتك يا مسكين زوجتك تقدر تعوضها لزوجه ثانيه لك الشرع في الشرع اربعه لكن امك ليس لك الام واحده قبل قدميها قبل راسها قبل يديها اسالها في كل يوم اراديهم عني يا امي انت راضيه انت راضي عني ولا لا؟ ارضي عني استقلب الدعاء منها استقلب يعني انتم عارفين استقلب الدعاء منها اعمل له حاجات جميلة كذا تحبها عشان تستقلب الدعاء بتقولك ربنا يسترق في الدنيا والآخرة ربنا يكرمك ربنا يخملك ولاتك ربنا يسترحالك ربنا يسترق يا بنا والله هذه الدعوة بالسطح هذه الدعوة من الأم والله تبدأت معك إلى ما شاء الله والله إذا قمت على أمك في وقت ضعفها وأنا أفصل لك بذلك. اذا قمت على قم أمك في وقت طافان او حتى في وقت قويتم ودعيتلك واريتلك ام مستورك والله هذه الدعوه تستمر معك الى ما شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسوق في الدنيا بفضل الله اولا ثم بفضل هذه الدعوه المباركه لوالديك فاياك يا حبيبتي في الله اني كنت بك ام وما تغتنميش اياك سبحانه رب العرش العظيم كنت اذكر في لسه كنت بالامس بحكي البناتي عن قصه ام أخوات، هذه نقطة كانت حاملة لكتاب الله احسبها بها وحسبها التقيه جدا احسبها كذلك وكانت في يوم من الأيام كانت في الصيف ولا داخل الصيف وكذا وعندها خصرة والولد أصروا يطلوها يودوها مارس النتوح هذي كانت داء حم القرآن وكانت هي كل ما تتمنى انها نادم في القرآن وكل ما يتمنوه ولد الأم يروح يتفسح في مارس النتوح. سبحان ربي والبنت هذه ابنة كانت لا تترك المصحف فألا أمس لحظة يمكن أمو دور عليه سنين في مسجد البخاري جات البنت تقول لي قلبي معلم بالقلان مش قادره أروح بس هم طرقوا مني وأنا طرق وكذا وكذا وراحت فائلا معا وجات وقت الصلاة تقريبا أو كذا هي جابت تطرق الصلاة هم بكانوا نقول لها ايه وهي رسك المصحف الناس تقول علينا ايه دلوقتي كل ما مسكته، بس لا عندي أدوات. كل ما مسكته وصلت. وأنت قالت: والله لا قل رصادي. ولو مت ولا مش حصل لي أو المدى أقول لربي؟ من هذه إننا نفضل الله عليه. وذهب يعني سبحان الله مع في لأنها أولادها يقطع عليهم نفسها أولادها يحب القرآن نفسها أولادها يتقرروا إلى الله نفسها أولادها يقوم من أهل الطاعة لتتمنى لما ذهبت إلى الأولاد البنات أعزيهم لقيت الأولاد مسكين لبسوا همون وعايتين يدمسوا بقى زيها ويعملوا زي طم وحنا كانت بني كديمة ومينة طم وحنا ليه لما المجازر الشيء من المعرف قبل لماذا لما يذهب منا الشيء ليه لما تسكن منها أو أقولها يا ليس ما مكا لماذا؟ طب هل دلوقتي وبعد كده مش هتلجي إن شاء الله لكن تظوني أنك لو فعلتي وعاندت وخاصمتي وجادلتي وفعلتي من تظلني يعني تظوني ان أنت كبيرة أنت مش البس كبيرة أنت ما زلت خبرتك في الحياة قليله خبرتها اكثر علشان كده بقوله يا بناتي الفروض بالصلاة فقط، الفروض قربات رضي كل القربات تقرب كل القربات كل القربات تقرب إلى رب كل القربات لن تضيع نكهة الله أبداً، لم تضيع نكهة الله أبداً سبحانه وتعالى. على ما دام على سنة والنواح في كل النواحي، لكن ما تتقرب الى الله عز وجل بالنوافل بس قبل ما تتقرب الى الله بأيه؟ بالفروض، الفروض التي فرضها ربي عليك. في نفس الوقت يا بناتي كمان اياكم تظنوا ان من ان من الفرائض كما ذكرت لكم الصلوات اركان الصلاه اركان الاسلام اللي احنا عارفينها الخمسه كمان هقول لكم سبحان الله ان اللي هو بر الوالدين من الفرائض صلاه الظهر من الفرائض ان ارا حق الارقام من الفرائض يعني الحاجات اللي الاسلام فرضها عليكي ما ينفعش ان انت تغيريها ابدا ولا يمكن تكون في عكس ما قال رسولنا وسيل صلى الله عليه وسلم النقطه التي تريد من الاعمال الصالحه ايضا تعالوا القران بالتناول والمدرسه ما تساليش نفسك عن القرآن لان ابعد ما يكون عنك الشيطان أنت مع القران وفي صحبه القران وفي صحبه اهل القران بعيد حتى لو كانت كده في مس كده مش هيستغرب هيخلص بعيد على طول لان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مجرد ما يجيلهم المس من الشيطان ده هيروح متذكري اذا لشيطان أنت شيطان هيعرفوا الشيطان هيفوضوا فإذا هم بل مبصرون وإخوانهم يبدون في الغيب ثم مباتوا انت مين بقى العاشين مع الشيطان مستمرين في غيبه هكذا الشيطان يا حباه يتصبط على الإنسان يدرسد عليه كل جميل سبحانك يا رب العالمين إذن وإذن من الجميل إن الإنسان يتعاهد نفسه والطهام وإن يصبط الطهام وبحضور مجارس الطهام وبسماع آيات ربي سبحانه وتعالى وبفهم ما جاء به كتاب ربي سبحانه وتعالى طول ما هو بيفهم طول ما هو في مجالس هذه المجالس مجالس القرانيه طول ما هو قلب يحيى طول ما هو بعيد الذي الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كان حي والميت طول ما انت في قران انتي حيه طول ما انت بعيده عن القران او عن ذكر الله انت في مواية واجيزة بالله نسأل ربنا العفو والعافية إذن أرحص عن القرآن وتعارض القرآن بالتلاوة أورو المدرسة لأنه كان في أختي بسأل تقول لما كومت دايئة بعض أقرأ القرآن رب أحس فيه أبدا أترى لا أحس به لو حستي به هيغسر كتير من قلبي هتجني كل آية من الآيات أنا تقرأ بيك كل آية من الآيات بطبطب عليك أنتبه لكل آية دائتك فيها كأن ربي يناديك بهذا القرآن كأن القرآن هنا جاء يعني أنت لا تقرأ آية من القرآن شوف النصيب من الآية خطاب القرآن خطاب لكل واحد فينا يا أيها الذين أمانوا ها أنتبه أنت من المؤمنين ولا من غير المؤمنين لأدب الحميس تيدي يا أيها الذين أمانوا طيب أول ما قرأت القرآن مثلا وانت بتقولي مثلا في سورة المقرآن في اللي ذلك لا يلمين ذلك كتاب الله رب فيه بغطبك يقول لي أنتبه إياكي حدي شككك في القر� القران ده حق القران هذا لا ريب فيه القران لا زيغ فيه القران يصدق بعضه بعض القران كلام ربي سبحانه وتعالى اذن كل ايه من ايات الله من القران تغضبك انت انظري الى نصيبك في القران واين حظك من كتاب الله هل انت يعني مره علينا في اللي هو العشر من ذو الحجه كثير منا ختم في العشر مشتري يا بنات ولا البعض ما ختمش في العشر البعض مختان في بعض في حد ما خدنش في ممكن ها انا أتكلم عننا حتى لو خدنا واحد طيب خلاص ما مر على ال كام يوم كتير شهر وقننا ليه انا ده ها خدامك تاني ولا لسه في حد ما كتب تعهد القران اذا لم تكوني حافظه لكتاب الله كوني مفتحله يعني ايه يعني انت دلوقتي حافظه لكتاب الله حفظك لكتاب الله يخليك دايما عايزه تثبتي الوقائع لا يعني ما عندكيش قدرة لحفظ القرآن خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعينيك الطحين يعني ايه لك يا ماشي علشان لما يجي الإنسان سبحان الله بدين كده سبحان الله ده لاني شغياتي في سورة في سبحان الله بطن أخياتينا نعزيها في والدها فتقول كان يعني He took us from the Quran, he took us from the Quran and he said to me, He said to me, he said to me, he said to me, he said to me, he said to me, he said to me. And I knew, subhanallah, I didn't know, فالقرآن لم تنقف على تستبشري تخيلي ما تقولي اي تشوف اي كده في المصحف إيه تباين الآية دي تقولي ما شاء الله أكبر تستبشري إن يكون مصرهم عند الله عز وجل فتخيلي أنت كده في القرآن سبحانه وتعالى قسم لك إن الإنسان مثلا يمودوا عن يقرأ القرآن وقالي قال أفح وفيها خالدون يعني بشرى ولهم ايه سبحان الله او سوره مثلا ايه سبحان الله ولمان خاف مقمر به جنة تانية بشرة يا ربني بلاته القرآن رسائل كل ما كلما تقرأ القرآن دك حس ان انت ايه تسترشلي يكون عندك هم يزيله يكون عندك غم يزيله, يزيله يكون عندك فرح يقول لكسباتي في الفرح فتفرحش فرح زيادة اوي لان الانسان يفرح زيادة ولا ايه ولا يكون معتدل في كل شيء تعاعد القرآن بالتلاوة وعند فهمه ما تقرأيش القرآن من ضمن ما تكون معاك تفسير للقرآن ابتدي ما كان يقول لو لم تبتدي في المرات في السنوات السابقة ابتدي من الآن يكون لدي مصحف لتفسير القرآن تقرأي القرآن مفسرا حتى تفهم معاني الآيات لأنه كتير جدا ممكن أن تفهمي الآية بصورة والآية معناها بصورة أخرى تماما العكس ما تظني أيضا الإختار من الصيام الشهر نحن في هذا المحرم الشهر الحوم أكثر من الصيام. حب الصيام عند الله عز وجل بعد شهر رمضان شهر بير يمحى. فأكثر من الصيام عاد. نعم. يصوم الصيام نعم. وقيل شعبان وقيل شعبان نعم. الحرص على التهجد والقيام حمسي حرصي, حرصي على التهجد والقيام وليكن لك في كل ليله ولو ركعتين في الصبح. إخدميهم بالمدري وأصر لي على ذلك، استمر لي على ذلك، علشان تشحن لك اللي أنت بتبي منها، ولأن أفضل الوقت فيناجي فيه ربي سبحانه على هذا الوقت، ولأن أفضل الصلاة بعد صلاة المفروض قيام الليل، ولأن قيام الليل داء بالصالحين، ولأن كن قيام الليل شرف المؤمن، ولأن قيام الليل يزهد المرض عن الجسد يا حباي إذا الوفرد دلوقتي بيستخدموا قيام الليل مش بلق مش قيام الليل لكن بيصحو لنا عشان يعملوا ايه على يروح يرجع وين بيعملوا عشان فترة ذا سبحان ربي وإحنا من الله علينا به عبادة وقرب وقرب من الله ومناجاة واستغفار ودرجات وعطاء ربنا ناجين في هذا الأمر هل من سائل أعطين هل من نستغذر أتوب عليه؟ واحنا ننسى كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي ينادينا وافتح لنا أبواب التوبة وأبواب العطاء ولا كل ذلك إذن الحرص على التهجد والقيام من دلوقتي إلا ما بيقدرش في يقيم الليل يبتلي ويصدرنا ببداعة ولا قبلق ولا قبل الفجر دلوقتي الفجر أخرى ما شاء الله نقول إلا أصبح الفجر للوقتي على الرابعة وربع أو أوروبا. تقريبا أو تنبت من الترتيع يعني الامر بقى يصنع جدا هتلامي براحتك مش لازم تصهري ذات الساعه ما عرفش كام وكام هتلامي براحتك وديه بقى قبل الفجر اللي هو قبل الساعه الاربعه استيقظي ولو حتى نص ساعه حتى نص ساعه صلي اللي هي ركعتين قيامه اللي ربي فيها النقطه الاخرى حمصي في هذه الايام تباركات على الإنفاق على المحتاجين اكثر فترة فترة المدارس وناتي الناس عين العيد فالفقراء مش لاقيني يجيبوا الاولاد المحتاجين ملابسهم ولا لبسهم اجتهدي ان تمسحي دمعه عن طفل فقير او محتاج او انسان عنده بلاء او انسان يحتاج الى عطائك واعلمي ان ما قدمتي بشيء الا اعطاه ربي لك بموازينك ياما تعز الحسنات ولو مش امرا تخيل لو صدقت بشق امرا وتقولي دا نسيت والله من صدقت بي لا انت تنسي لكن لا ربي لا يضر ولا عز. مكتوب لك لما تصدقوا بالدات امنيتي بقيت فرحت ولادي جبت لهم لبس المدرسه جبت لهم شنطه المدرسه ساهمت في مصاريف المدرسه اكلهم كثيره الايام دي دي لا كثيره جدا جدا انت تكني على الفقير البهجه والفرحه فساهمي ولو بقليل ما تستصغرين لا تستصغرين القليل ولو قليل قليل مع قليل مع قليل يقولوا ايه كثير إنا الحرص على الصفات والإفلاق على المحتاجين وما أكسر والله بناتي وخاصة المحتاجين في المرض يجمع يتجمع فقر المرض أي شديد لما تلاقي فقير مريض لما تأتي فقير مريض لما تأتي غني مريض شو يتبقي زاي المرض طحنه وعنده الامكانيه فكيف بالفقير لو مريض زيك الدواء زييج المستشفى like this in m عيني God, tunes the way you try this Jesus is with you, Aa, you watch the Lord and go على tell your domain and ولا problems and قد يشق عليك Lord Himself Another note that we feel about these days is ما شك جهاله هنا المحك المحك إنهم هم بعض الناس تقولي مثلا إيه بس همش عايزان أتصل بيه أقول لها ما عليش ما صلى الله عليه وسلم لما رأيهم هم سألوا لي أهلي يا رسول الله أعطيهم ويحرموني أصلهم وأقطعوني أحلم عليهم ويجهلوا عليا لم يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعهم بل قال له إيه إن كان كذلك فقصر مفتوح من المال والمال هو الرمادي الساخن يعني لو انت متصل وفعلا بتكلمك بتكلمي اختك بتكلمك من اسم ايه تراثي في بنات من مناخرها من مناخرها من من طيب ويعني غصب عنها بتكلمك كانها بتقولك بتكلمني ولا مش عايزك تكلم ولا نفرد معليش السلام عليكم حبيبتي انتي كويسه بس بتكلم اطمئن عليكم وبنا يبارك لك بريك للولاد يا ان شاء الله يكون يا حبيبتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش مشكله ايه فين اللهم الله ربنا يصلح صلاه ربنا افرحي والله العظيم افرحي والله اني وجدتي على نفسك والله انك انتصرت على نفسك الامره بالسو والله انتصرت على الشيطان اقسم بالله الشيطان ما يريد لك الخير ابدا والله الشيطان ما يريدك الخير، والله الشيطان ما يريدك تستحي بين الناس، ولا الشيطان يريدك أن تسعى ولا الشيطان يريدك أن تتقرب إلى الله عز وجل، ولا الشيطان فرحنا أن على نفسك، ما الشيطان مش عايزك كذاب، الشيطان عايز يفرح فيكي، مش يفرح يفرح فيكي، أن سبحان الله عمتي زايد، عصيتي ربنا زايد، فبيفرح بواحدة لفريق الشيطان، لكن لما تيجي تنتصر عليه والله لا أمكن من تمكنك مني تروحي بقى سبحان الله ربنا سبحانه, سبحانه. تم تعرفي أن ربي أعانك نفسك على النصر على هذا الشيطان قال لي عيني ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يُعين على ذكره وشكله وحسن عبادته وأن ينسوا أنفسنا على كل عدون لنا يا رب العالمين إذا لما كده لأتصل للرحمة تقولي واحدة تقول لي كل ما أصل أخويا يفر السكة في الشيطان ما يفر يفر مش مشكلة وحتى مش مهم طب بس انت عملت ايه ماشاء الله قواته الله و من عليك سففتيهم المال هيسفوا المال طب بس انا متفاصي انت بتوزي يعني عشان عملت فيه كده انت متفاصيش ابدا انت دلوقتي و فا بيقول طل... فبذلك ايه افرح... افرحي يا بنتي افرحي اللي بيرد عنك ربي واللي بيدافع عنك ربي واللي بيعطيكي ربي طب تصلي طبعا تصلي لان الوصل ليس الوصل كالمكافئ أنت عندك فقه دلوقتي في المسألة ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل من إذا؟ قطعت رحم وصل لها يقطعوه يوصل يقطعوه يوصل حد من قاعد يقطعوه يوصل يتصل ما بيردوش عليه بالتليفون خلاص التليفون أيل ولا لا؟ خلاص وصل يعني خلاص، اتكذبت إن إنت إيه؟ وصلت إذا صدق الرحم إياك إياك إياك من قطع لأن الأمر شديد جدا لأن ليس الواصل بالمكافئ ما بيكلمنيش والله ما أكلمه ولكن يقولون والله يكون لدينا بعض؟ يعني من وكلمهم لانهم يقولون حتى يكون لدينا لك أنك من المزيد قاطعين المزيد من المزيد النبي صلى الله عليه وسلم المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من بيكون الإنسان المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد أحوالهم متغيرة والامر شديد كنت أكبر بقوم أو يكبر قبل بأحوالهم يعني أحتاج صبر شديد ان الإسان يصبر عليهم اسالي ربي إن هاي سبارك عن الله واسالي ربي ان يعينك على برهم إنه ما يمتهمش إلا وهم راضين عنك لأن ممكن الإنسان يمرد أبو أطمرد ويشيلها هم ويقعد يشيلهم ويشيلهم ويشيلهم لكن طلباتهم يعني بقولوا مصطح طلباتهم بيزيد يعني تروتي انت تماني بقى وتزهائي وصبر كيه مفاد وتبقي مش طيعة تبرميهم بدول وصنين وبعد كده بقى أرماني على نفسي وخلاص عشان ولادي وكده اصبري اصبري وبعد كده الأمر مضيء أسرع ما تصورين هو متحان شديد جدا يالنوا ربي ماذا تعملون؟ اتصبرون يالنوا ربي أتصبرون؟ أتصبرون؟ تصوري وبعد فترة واسكينة قلت توليان الحمد لله وشكرا لله لأن كنت يعني سبحان الله في وقت كان تتحدث معي في مرض والدها مثلا وبعدين تقول مش لا لا لا, لا ماذا افعل لا أستطيع أن أطرق بيتي وأجلس معه في بيتي وطلباته زادت جدا وأصبح عنده مرض شديد جدا جدا جدا وأصبح الأم يستدعي اني أودي مثلا دور مسنين فكانت في صراعة شليت كنت أقول لها إذا يا ربي ألا يفتنك في بره إذا يا ربي ألا يفتنك في بره في بره إذا يا ربي ألا يفتنك في بره يعني إيه؟ يعني هتسقوني شوية لدرجة أنها هي رب سابعة شديد عليها شديد جداً وجاء الموت طريقة خلاص رحمة الله وفازت بأنها كانت على خدمته الأخرى يبقى فازد ولا انت فازد؟ فازد إنها كانت على خدمتي اذا راحة إذاً يحتلوا منا إلى بناتي. حسنين مصاحبتهم تحسين العلاقه معهم. الابن اللي تخص عشان قالت قال... قال... قالت زوجته يا ابني أم امرتك تكلم كتير بلاش تيجي معها. طب خلاص يعني هوز زعلان عشان زوجته ويعني يعني... شايف ان زوجته على حق وأمه على باطل طيب حسب الأم على ربنا لكن انت مضقطعش بمك أبداً أبداً كنت أعرف ابن ابني كان له أب. يا أب كان عصبي يدان وكان العقد وكان الولد الوحيد، وكان هذا الأب يا سبحان الله الابن إيحروح ويخبط على الباب الأب يقول ومهما نفتح لك البيب يا أبو يا اختح. يا والد يا الله يبتعليك اختح الناس اللي كان تسمع يا والد افتح. والله ما نمتحنش والله يا بنات يحسن درابي يفضل اعطى على السلم راجل محترم الراجل الابن ده راجل ما شاء الله يفضل جالس على الباب الباب مغلق هو جالس على الباب. بعد شويه فهم بهدين شويه يا أبي افتح يا ابي افتح بعد شويه فتح قلبه بعد ما نجح الولد الامتحان نجح الولد نجح فعلا نجح لانه كان بيقض على البيان على الأرض وهو راجل محترم جدا يجلس على البيان فين وفين, وفين, وفين أعباب ويروح في المرات يروح ما فتح يفتحوش الباب بالتدريج بالتدريج الأرض بمرض الأرض بمرض رب كان قوي جدا الأرض الأرض بمرض كان هو يحتاجه جدا ما كانش يشيره الآيب حطه الآيب والمرض الآيب والوعي الآيب, المرقل الأيب. المرقل الأيب. المرقل الأيب. كان يقول أنت قرة عيني، ما تقبل لك أنت قرة عيني. مش حكى في الدنيا أظلم منك أبداً. قاله علشان يكون واخ أدر البر. أيوة نعم. الأمر, الأمر يحترف إلى الأمر يحترف يبرز إلى امتحان وامتحان. امتحان عند ناس كتير جداً شوفتها وعيدها بأم عيني. امتحان عند ناس كل واحد ينجح واحد يسقط. وما رأيت والله والله ربي ما رأيت ابنًا أو ابنًا لم تنهم بحق ولا يديها وكانت باركة في حياتها معلزة لما باتت أبا أولهم أبداً أبداً بعد ما بيموته اللي كانت بتكرمه هو اللي بنا بيكرمه واللي كانت بت البعض الغلال بيحصلوا من الأرض ده عقلوه ما تمثلش نتكلمه لأ رأيهم سفين لأ بعض البنات دي زيانهم قدوا ما يكبرونه الجزاء من جنس معه بجنس ولد او بنت تعمل معه بنفس الجزاء الجزاء من جنس معه كما تليت بان وتلك الايام ملابره <تصفيق> يا مزكي والدين اطيعين من دلوقتي قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا اقل ولا شفاعه اذن نقول ان الوالدين تحسيننا اما عما حفظ اللسان يا بناتي ونحفظ اللسان والحذر من المزالق لأن اشد شيء يبقى في النار واللسان يا لساني ما أحوجك إذا طوى سجن لو قدنا نحط حصل فوقنا ونقفل علينا نحط نضع نحوص اللسان من الليبة من النميمة من الفحش من الكذب من البذالة من الخوض في الباطل من الفحشاء من المنكر من الأقوال القبيحة يا لسان ما أحصى لذلك لا يكون لنا في النار على وجوهنا إلا حصائد أسناك والحصائد والحصاد المقصود بها الزرع حصاد زرع اذا اللسان يزرع ويزرع ويزرع وتيجي يوم القيامة تحصولي كلامك كيف أنت قلتيه تجدي محصول يا خير يا شر يا نجيك إلى الجنة هي القيامة إلى المعظم رحمة الله حفظ اللسان ما أحصى لذلك عشان ده الأشياء اللي برضه مرعيه في هذه أيام إنك إنت في أيام محوح احفظي لسانك حافظي جداً على الكلمة الكلمة إذا خرجت عاملة زي ما كنت بالضبط كده إيه في تخرج من الحلقة بيقدر ندخل تاني الكلمة إذا خرجت ما تعودش احفظي لسانك احفظي كلامك ويعملت معلني أما الله سبحانه وتعالى في حكسة السابعة حظر أنا أمت ناجي تاني وهي ضد البصر عن كل ما حرم الله الناس دلوقتي ما بيتش الكثير من الناس لا تغض البصر إزاي؟ تجلس تفرغ على اشياء كتير محرمة تشوفها تنظر إليها وتقوم بالبصر فيها والحرام بين والحلال بين خلي بالك انا العين تزني وزناها تنصر لو صرفت عينك لشيء محرم تذكري فإذا هم يصيرون لو كنتم لا متقين تتذكري تروح وقتمد الأرض وأرضت فكارتهم تروح من المكان الذي فيه هذا الشيء الذي يحبط ضد البصر كل حال مربي سبحانه وتعالى ثم الظلم اكتنام الظلم هذه الشهد بكل أشكال يوم كما ذكرناك الماضي هذه الله أقول هذا ولكن إذا جاءت هذه المعارس مواصم الطاعة يستثمرنا أوقاتنا الأعبرنا الأنفسنا واقتربنا من قدر الطاعة وتزرورنا للطاعة وأبدنا أن تلتنا اليوم لا بين فيه ولا كلّة ولا شفاعة فالإنسان يزرع في هذه الطاعة الدنيا ويضمي وحصة غدر تزرع خيرا تدمع خيرا وازرع شرا تدمع شرا فاللهما علنا على الخير وصف عنا كل سوء وجعلنا من خلقك يا رب العالمين هنا سؤال بناتي أيهما أفضل صنب شهر المحرم عم صنب شهر شعبان سؤال يتم يؤتمم هذا الموضوع اليوم يقول بعض رائعا شهر شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلا قليلا كما كان من عائشه السيدة عائشة عنه أنه كان يصوم شهر إيه محرم كامل لكنه حس على صيامه بقول إنه أفضل صيام بعد رمضان. قالوا ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبه قبل الخريضة أطلق بجهن الله ولو إن لسه ما جاتي الأصل اللي كان في رمضان، لكن اشتقنا، والله اشتقنا، والله الذي لينا اشتقنا رمضان، اشتقنا لأيام المباركة، اشتقنا للطاعات في رمضان، اشتقنا لأن الإنسان بيبقى مؤدب في رمضان، يحفظ ساره، يحفظ ضربه، يحفظ عينه، ويحفظ جوارحه، بيستعمل جوارحه بطاعة الله، وعلى الرغم إن الإنسان بيبقى شر بالله جدا، إلا إن ربي سبحانه وتعالى بيوعينه على الطاعة أكثر مما يتصور، فالله مبالغنا رمضان. هذا ما بسأله سؤالنا، فصوب. شعبان ينزل بمنزلة الراطبة قبل الفريضة وصم المحرف ينزل منزلة النفل المطلق ومنزلة الراطبة أفضل منزلة النفل المطلق أفضلت صمر شعبان إيه؟ عائلت أيها يقول المال النوية حتما عليه لأنه لم يعلم فضل المحرف إن في آخر الحياة يمكنه فما يكون ذلك قال ذلك قبل التمثل من صمي أولى عدده كان يعرض فيه أعذار تمنع من إحصار الصومحين لليه صمم عليه وسلم مرض الأرض غير ذلك. قيلوا يتأكد فيه صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم فصومه مستحب طبعا صوم العشراء هنا لذلك نقول من حكم عاشوراء عشراء من حكم نصيام عشراء بالإلهان قال لي أن يوم عشراء هو اليوم الذي نجى ربي فيه موسى عليه السلام وقوم فرعون والنبي فصامه موسى شكرا كدهي تعالى وصامهم نبينا صلى الله عليه وسلم يوم عشرا يقول دلوا من لنا جرب فيه موسى فصامهم موسى وصامه نبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام فجاء في الصيام حي من حيث ابن عباس قد جاء معهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليوم صياما يوم عشرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصلونه قال هذا يوم عظيم أن جرب فيه نبي الله موسى خمر وأورد فرعون فصامه موسى شكر لله ولذلك نحن مصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن احق بموسى منكم ايها اليهود فصامه على ان موسى نبي الله صار على ما امر ربي سبحانه وتعالى واتبع هديه ولذلك نحن احق بموسى منكم فانتم خالفتم موسى لكن احنا سرنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء نبي الا لما جاء به النبي صلى في عليه التي تكون ايه؟ امه إذا عندما نتحدث عن هذا الشرع الأفضل يعني نقول وهذا من فضل الله ما علينا ان اعطانا يوم, يوم واحد تكفر به سنه كامله والله بالفضل العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء اني أحتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله من الجميل أعرفه. إني جاي لك أهل الأيام اللي جاية ما شاء الله. الله فيها فيات مية وخمسة ثم إثنين كده. أنا هو يوم عشرة. أصوم عشرة. وانتي فكرت زي يوم عرفوا. كنت بصوم عرفات. وقبل برا فا. إني بيكفر لك سنتين. فضلا. صور من بعض الناس اللي في نادف في يوم, من عرفات. تبايل عشرة. يوم من عرفات. ولا تقابل بيوم عشرة. هيو يوم عرفات. ولا أصوم عرفات.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 وهذا الفضل ذلك علينا أن جعل يوم واحد من وكفر دنوب سنة كاملات ولذلك فهو أأكد أيام الشرط يعني سمي تكسير من الشرط لكن أبطل يوم زي يوم عرفان أأكد أيام العشر يوم عرفان كذلك هذا اليوم ثم ما التاسع يبيه التاسع يعني صوم العشر التاسع وعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة التي رواه مسلم لأن بقيته او إن عشت إلى قابل لأصومنا التاسع والعاشر لم يعش النبي صلى الله عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إن إحنا نصوم إيه التاسع والعاشر التاسع لكن هل, هل للعاشراء مراتب في الصوم لو عملنا أي مرتب المراتب دي صح نعم في مراتب الصوم لو عملناها صحيح يقول ابن القيم فمراتب صومه ثلاثة أتمنى أن يصان قبل يوم وبعد يوم هو هكذا يقول ابن القيم علشان لو كان الهلال هم عليكم إبقى أنت بالشكل تخطف إيه فآف وأما الثاني يلي ذلك المصام التاسع والعشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقول آف ويقول أيضا يقول بعض أهل العلم ضقيق الموضوع يقول بعض العلماء إنه يطرع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إخلاق يوم عشراء بس يا لأن بس وبعض أهل العلم أنك يجوز يعني المصام يوم عشراء فقط جائز جاز ولو كان يوم الجمعة زي عرفات ولو كان يوم الجمعة جاز إذا قال بعض العلماء يرجع لقوم النبي صلى الله عليه وسلم سوم يامن قبلي أو يامن بعده خالف اليهود أقربوا أحمد مصنعي وقال بعض العلماء إنه لا يقرأ ولكن يفوت بإفراد أجر مخالفتي اليهود شفت النقطة دي؟ آه يعني كأنه أنتي إديتي أجرين بأنك خالفتي اليهود خالفوهم لكن خدت أجر قيل والراجح كما ذكر شيخنا ابن عثيمين أنه لا ينطها افراد النصيه يبقى عشان كده بنقول لما يجي تلاقي واحد صايم عشره فقط ما نعيش حرام حرام بالقياس ابدا لأن الحرام هو الذي حرمه ربي سبحانه وتعالى والحلال هو الذي حله ربي سبحانه وتعالى يبقى النهايه دي لما ناتي في عشره وهنا ناخذ لا اصل لنهايه هذا الدرس اقول قول هذا وصاته الله ربنا عشان تعرفوا درجات النصيه في عشره لو لقيت حد يسميه عشره فقط الواحد يعني لا تنكر علي لان بعض اهل القول جائز سبب الاولى لكن وجائز ان يسمع عشرات المقالب العصيحه رحمة الله عليه في ذلك اقول قولي هذا الصفر الماضي ولكم سبحانك ورحمتك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ابي وصحبي وسلم تسير كثيرا اللهم ارض عنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تثر علينا ارزقنا يا ربي فعل الخيرات ترك المنكر وحب المساكين اللهم اغفر لنا ورحمنا واذا اردت بعبارك فتنا فتوفنا يا ربي غير مفتونين اللهم امين اللهم امين اللهم صل وسلم وبارك على محمدك وعلى أهلي وصحبه وسلم تصميم كثير السلام عليكم حفظة ورحمة الله